بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وقال قرينه هذا ما لدن يعتيد ألقيه في جهنم كل كفار غنيد من ناعل الخير معتب مريب الذي جعل ما الله إلى الآخر فألقاه في العذاب الشديد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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم ما لنتلأت وتقول هل المزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٌ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما جبار، فذكر بالقرآن من يخاف عين.